111. والعصر 112. إن الإنسان لفي خسر 113. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 114. بسم الله الرحمن الرحيم 115. ويل لكل همذة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لن بذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله موقدة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 وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول